أ ص ح ا ب يدعونه إلى الهدأتنا قل إن هدى الله ه د أ ت ن ا ق إن د الهدى ل هو ه ا ل و أ م ر ن ا ل ن س ل م لرب ا ل ع ا ل م ي ن السلام ل ع ي ك وبركاته م ورحمة الله وبركاته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 وكل ب د ع ة ض ل ا ل ة وكل ض ل ا ل ة في النار ثم أ م ا بعد ف إ خ و ت ي في الله والذي فلق ا ل ح ب ة و ب ر أ النسم ة إني أحبكم في أحبكم اني ل ل وأسأل الله جل جلاله ه أ ج م ع ن ا بهذا ا ل ح ب في ظل عرشه يوم لا ظل ظل ظله لا إلا اللهم جعل عملنا عرشه ك ل صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد ه فيه أحبتي غيرك شيئا أحبتي في الله و أ ن ا أ ح ب ك م في الله كيف حالكم مع الله كيف حال قلوبكم مع الله أ س أ ل الله جل جلاله أ ن يصلح قلوبنا و أ ن يهدي قلوبنا و أ ن ينور قلوبنا و أ ن يطهر قلوبنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعل ما علمتنا ح ج ة لنا لا علينا إخوتي في الله نضع عودنا على بدئنا وكنا مع كتاب الجواب الكافي لمن س أ ل عن الدواء الشافي نعم إخوتاه ب د أ ن ا في هذا الكتاب صفحات قليلات ولا تتعجل فليس الغرض إ ن ه ا ء الكتاب كيفما اتفق و إ ن م ا التركيز غ ر ض ا ل في الفوائد وأن نحصل على علم ينفعنا في طريقنا إ ل ى الله جل جلاله وتوقفنا مع ان من عوامل دفع البلاء الدعاء اللهم, اللهم انا ن س أ ل ك أ ن ترفع البلاء عن كل مبتلى اللهم ادفع البلاء عن كل المسلمين والمسلمات وقال ابن القيم عليه ر ح م ة الله أ ن الدعاء مع البلاء له ثلاث مقامات أ ح د ه ا أ ن يكون أ ق و ى من البلاء فيدفعه الدعاء قد يكون قويا وضعيفا ق د يكون ضعيفاً وكما قال عمر بن القطاب رضي الله عنه أ ن ا لا أ ح م ل هم ا ل إ ج ا ب ة إ ن م ا أ ح م ل هم الدعاء ف إ ذ ا الهمت الدعاء ف إ ن ا ل إ ج ا ب ة معه فالدعاء توفيق من الله جل جلاله سبحانه وتعالى الله جل جلاله يوفق من شاء لما شاء ف إ ذ ا أ ر ا د الله جل جلاله نفاذ أ م ر أ ج ر ى أ س ب ا ب ه ومن أ س ب ا ب دفع البلاء الدعاء فيلهم الله جل جلاله العبد الدعاء الذي يرفع به عنه البلاء قد يكون الدعاء قويا فيدفع البلاء تماما فلا ينزل البلاء هذا المقام ا ل أ و ل الثاني أ ن يكون الدعاء أ ض ع ف من البلاء فيقوى عليه البلاء فيصاب به العبد ولكن قد يخففه وان إ ن ك ضعيفا وإن كان ضعيفا إلا أنه لا بد أن يكون له أنه أن أسر يكون بد أ ي ا كان هذا الاثر أ ث ر ف ذ هذا ل أ يخفف البلاء إ ل ى نصفه إ ل ى ربعه إ ل ى عشره لكن له ت أ ث ي ر الدعاء لا بد أ ن يكون له ت أ ث ي ر الثالث أ ن ي ت ق ا و م ي ت ق ا و م الدعاء والبلاء ويمنع كل واحد منهما صاحبه فلا يرتفع الدعاء ولا ينزل البلاء يتقاوما وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغني حذر من قدر والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل و إ ن البلاء لينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة الحديث حسن وهو في صحيح الجامع و أ ن ا قلت اننا نذكر تخريج ا ل أ ح ا د ي ث ل أ ن اللي عنده كتاب مش م ت خ ر ج في الاحاديث يكتب التخريج الحديث حسن قال صلى الله عليه و سلم لا يغني حذر من قدر عشان كذا ناهى عن قول له ل أ ن لو تفتح عمل الشيطان ما تقولش لو ما كنتش خرجت ما كنتش ا ح ا دي حصلت لا لا لا ما فيش لو لا يمنع حذر من قدر مهما حذرت ما قدر عليك سيكون مهما كانت د ر ج ة الحذر لا يغني حذر من قدر والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل أ ح ي ا ن ا الطالب مثلا يعني يدخل ع ن ي ي الامتحان ولا يوفق في ا ل إ ج ا ب ة ويقول يا رب نجحني طبعا جاوبتش إزاي أنا ما خلاص نجحني يعني قد يكون إ ن س ا ن زوجته حامل وفتامن وما يعرفش و ل د ولا بنت ويقول يا ربي طب ما هو خلاص قضي اللي كان كان وانتهينا لا الدعاء ينفع مما نزل او مما لم ينزل إ ن س ا ن مريض مبتلى ب أ ي مرض كان ويحتاج هذا ا ل إ ن س ا ن أ ن يشفى يدعي إ ن ربنا يشفيه اه يدعي ينفع فيما نزل وفيما لم ينزل ادعو قال صلى الله عليه وسلم لا يغني حذر من قدر والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل و إ ن البلاء لا ينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان ك أ ن ه م ا يتعاركان البلاء يحاول أ ن ينزل والدعاء ي ح ا و ل أن ي ص ع د فيعتلجان يعالج كل منهما ا ل آ خ ر فيعتلجان إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة الحديث ينبئك أ ل ا تكف عن الدعاء ليظل الدعاء صاعدا يدفع ما ينزل من البلاءات أ و يمنعها من الوصول إ ل ي ك وفيه يعني أنا في المسند أيضا المسند في قال رسول الدعاء ل صلى الله عليه وسلم ه من ح ي ث ابن م ر عن ل صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال ل ن ب وصحبه ي ا ا ع د ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء والحديث حسن لغيره حسن أيضا فعليكم عباد الله بالدعاء أ ي ه الدعاء ا خ و ة ا ل هو العباده ة و ذ ا النبي صلى الله حديث صلى عليكم ه هو وسلم الدعاء هو العبادة ل ع ي عباد الله بالدعاء لن يهلك مع الدعاء أ ح د إ ن الله يحب أ ن ي س أ ل و إ ن الله يغضب إ ذ ا لم ي س أ ل فلذلك يجب على ا ل إ ن س ا ن أ ن يظل وقته كله منشغلا بالدعاء بالدعاء لا تكف عنه مطلقا بل استمر ط ي ل ة وقتك في أ ن تدعو وتطلب وتجتهد وتلح و س ي أ ت ي معنا الكلام في أ ه م ي ة ا ل إ ل ح ا ح في الدعاء والا تقنط والا تستحسر والا تتراجع و أ ل ا تفشل و أ ل ا تياس و أ ن تظل تدعو تدعو وقتك كله ولا تكف لا تكف مطلقا عن الدعاء و إ ن م ا الدعاء يقربك من الله الدعاء نفسه ع ب ا د ة يعني ليس المقصود من الدعاء مجرد الطلب وتحصيل ا ل ح ا ج ة و إ د ر ا ك ا ل م س أ ل ة و إ ن م ا الدعاء عباده تعبد أ ن يظل ا ل إ ن س ا ن يقول يا رب, يا رب يا رب وسبحان الله العظيم كنت ب ا ل أ م س في زياره مريض اللهم اشفي كل مريض مسلم وعافي كل مبتلى مسلم وذكر جزاه الله خيرا أ س أ ل الله أ ن يشفيه أ ن ا ل إ ن س ا ن حال ا ل ب ن ا ء يجد ل ز ة للدعاء و م ت ع ة و أ ن س وقرب و إ خ ب ا ت وانكسار وخشوع يحصل حال البلاء مما لا يحصل في غيره يعني في غير وقت البلاء قد لا يجد ا ل إ ن س ا ن هذه ا ل ح ل ا و ة و ا ل م ت ع ة في الدعاء والانكسار والتضرع والقرب و ا ل إ خ ب ا ت اللهم ن ا ا ل ع ظ ي ف ارفع ل ل ه م البلاء و أ ن ز ل الشفاء و ا ل ع ا ف ي ة على جميع المسلمين والمسلمات وفيه أ ي ض ا من حديث ثوبان قال رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه وصحبه وسلم لا يرد القدر إ ل ا الدعاء ولا يزيد في العمر إ ل ا البر و إ ن الرجل ليحرم ا الرزق بالذنب يصيبه الحديث حسن في ا ل س ل س ل ة الصحيحه ة برقم 154. هذا حديث جميل وجليل واحيانا يشكل على بعض الناس لا يرد القدر إ ل ا الدعاء يفيدك أ ن القدر يرد لكن لا بالحذر و إ ن م ا بالقدر كما قال أ ب و إ س م ا ع ي ل الهروي كل الناس إ ذ ا جاءوا عند القدر أ م س ك و ا إ ل ا أ ن ن ي فتحت لي فيه ر و ز ن ة أ ن أ ر د قدر الله بقدر الله أ ن تصارع القدر بالقدر أ ي ه ا ا ل إ خ و ة إ ذ ا فهمنا ق ض ي ة القدر أ ن الله جل جلاله قال انا كل شيء خلقناه بقدر فكل شيء بقدر كل شيء فالبلاء بقدر والدعاء بقدر المرض بقدر والشفاء بقدر كل شيء مكتوب ومقدر فيقدر الله على عبد أن يبتلى ويقدر له أ ن يدعو فيرد القدر البلاء زي ما أ ن ت شايف كده مثلا يقول سبحانه وتعالى يقول رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم ولا يزيد في العمر الا البرج الله كتب أ ن عمره فلان ستين س ن ة وكتب أ ن ه سيبر والديه فيزيد ع ش ر ة فيصير عمره س ب ع و ن فيصير عمره سبعين د ا قدر و د ا قدر قل يعني الواحد ازاي ل الكتب له و ا ا ح د ستين عمر يزيد مكتوب م ك ت و ب ا ل ستين و م ك ت و ب ا ل سبعين أن, أن, عمر ان عمره ستون وانه سيبر والديه وسيصل رحمه فيزيد عمره عشرا فيصبح عمره سبعين س ن ة و إ ن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه ولدت لو أ ن كل المسلمين حفظوا ا هذه ا ل ج م ل ة من رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه ا ل ز ن و ب تمنع、الأرزاق. الزنوب أ ر ا ا ق ل ز ت ح ر ي م كفضل الله الزنوب اللهم ق ي ن ا ل سيئات قال سبحانه وتعالى و ت ج ع ل و ن رزقكم أ ن ك م تكذبون ي ج ي ب ت ح م حل يجيب دجي وبنات واقفين عشان يجيبوا الرزق دول يجيبوا الرزق دول يمنعوا الرزق ازاي كيف تعصي الله وتريد ب ا ل م ع ص ي ة ان ترزق زي ل ي يحلق لحيته او يمتنع من اعفاء لحيته ليرد البلاء وهل يرد البلاء أ و يتحاشى من البلاء ب م ع ص ي ة الله ورسوله كيف كيف هذا مثل من تتبرج لتتزوج تبرج ولا زواج تحرم الرزق بالذنب تصيبه كيف أ ن ه ا ت أ خ ر زواجها ف ت أ ت ي الدجالين و ا ل ع ر ف ي ن فتعصي الله من أتى كاهنا أو عرافا لم يقبل له ص ل ا ة أ ر ب ع و ن يوما ومن أ ت ى كاهنا أ و ع ر ف ا فصدقه فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم كيف تطلب ما عند الله و أ ن ت تعصي الله إنما عند, انما عند الله لا ينال إ ل ا بطاعته لا ينال إ ل ا ب ط ا ع ة الله جل جلاله و إ ن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه إ خ و ت ي الدعاء سلاح سلاح ماض ينال به ا ل إ ن س ا ن ويحصل به أ ع ل ى الدرجات وكل ما يريد يقول ابن القيم ومن انفع ا ل أ د و ي ة ا ل إ ل ح ا ح في الدعاء وقد روى ابن م ا ج ة في سننه من حديث أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه وصحبه وسلم من لم ي س أ ل الله يغضب عليه والحديث حسن من لم ي س أ ل الله يغضب عليه يغضب عليه ومن حديث أ ن س عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تعجزوا في الدعاء ف إ ن ه لا يهلك مع الدعاء أ ح د والحديث ضعيف وعن ع ا ئ ش ة رضي الله عنها قالت ق ان ل رسول الله صلى الله عليه وسلم إ الله, الله يحب الملحين في الدعاء والحديث موضوع وفي مورق مورق كتاب الزهد للإمام أحمد عن قتادة قال العجلي قال العجلي أحمد العجلي عن ما وجدت للمؤمن مثلا إ ل ا رجل في البحر على خ ش ب ة فهو يدعو يا رب يا رب يا رب لعل الله عز وجل أ ن ينجيه ا ل إ ل ح ا ح في الدعاء م ل ا ز م ة الدعاء ا ل س ب ا ت على الدعاء تحاشي أول فائدة لهذا الإلحاح فائدة تحاشي غضب الله نعوذ بالله من غضب الله اللهم إ ن ا نعوذ برضاك من سخطك ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ث ن ا ء عليك ت أ م ل معي ك ل م ة مورق العجلي كيف كيف وصف المؤمن ووصفه توصيل بليغ لم أ ج د للمؤمن مثلا إ ل ا كمثل رجل في البحر على خ ش ب ة يا رب يا رب يا رب فاكرين قصه الناس اللي كانوا في في ا ل ب ا خ ر ة اللي غرقه ا ل س ن ة اللي فاتت وقضى بعضهم في البحر عشرين س ا ع ة أ م ا خرج كنت أ ق و ل ل أ ح د ه م ك ن ت و تعملوا ايه قال لي والحاكم مفيش غير يا رب يا رب انت مش شايف الا س م ا وميه ف ش ح ا ل ت ا ن ي أ ب د ا يارب هو ده حال المؤمن هو ده تعلق قلب المؤمن بالله هو ده التوحيد و إ ذ ا ركبوا في البحر دعوا الله مخلصين له الدين هو ده الدين دا مثل المؤمن في حياته كلها إ ذ ا علم ا ل إ ن س ا ن أ ن الرزق رزق الله و أ ن ا ل ن ع م ة من الله و أ ن البلاء من الله و أ ن ا ل ع ا ف ي ة من الله أ ن ا دوما أ ق و ل أ ؤ ك د انتبه ان الخير من الله والشر من الله ولكننا لا ننسب الشر إ ل ى الله تادبا أ د ب ا ل أ قل كل من عند ل ل ه كل من عند الله لذلك ينبغي أ ن تفقه هذه ا ل ق ض ي ة جيدا أ ن نواصي ل خ ل ق بيد الله فهذا الذي يضرك الذي يؤذيك الذي ينفعك الذي يخدمك الذي يخذلك كل هؤلاء نواصيهم وقلوبهم في يد الله فالذي سلطه عليك الله أ و صرفه عنك الله هم لا يتحركون إ ل الا بقدر إ بقدر الله لا يتحركون إ ل ا ب إ ذ ن الله لا, لا يتحركون إ ل ا بخلق الله ف إ ذ ا فهمت ذلك أ ن السماوات و ا ل أ ر ا ض ي ن وما بينهما بيد واحد أ ح د هو الله تعلق قلبك بالله وحده و أ ي س ت من الناس جميعا أ ي س ت من كل الناس من كل الخلق ا تماما ولذلك لما تكلمنا عن ا ل إ خ ل ا ص وذكرنا هنالكم أ ن سبيل ا ل إ خ ل ا ص قطع الطمع ز ب ح الطمع مما في أ ي د ي الناس ذكرنا أ ن السبيل لتيسير ز ب ح الطمع أ ن تعلم أ ن ه ما من شيء إ ل ا وبيد الله ق ز ا ئ ن ه ماذا تريد الذي تريده وتطمع فيه مما في أ ي د ي الخلق اطلبه من, من, من رب الخلق من خالق الخلق من رازق الخلق هم لا يقدرون أ ن يعطوك شيئا إ ل ا إ ذ ا أ ذ ن علمها رسول الله لغلام قال له واعلم أ ن ا ل أ م ه لو اجتمعت على أ ن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إ ل ا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أ ن يضروك بشيء فلن يضروك إ ل ا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف فهمت؟ فلتالك ينبين على تهمت الأقلام الإنسان أن يظل داعيا يظل ملحا طيلة الوقت أن ينبين ويعلم ب ي ق ي م أ ن ه لن ينفعه إ ل ا هذا الدعاء ولن ي أ ت ي ه شيء إ ل ا من الله جل جلاله سبحانه وتعالى يقول ابن القيم عليه ر ح م ة الله ومن ا ل آ ف ا ت التي تمنع ترتب أ ث ر الدعاء عليه أ ن يستعجل العبد ويستبطئ ا ل إ ج ا ب ة فيستحسر ويدع و الدعاء وهو ب م ن ز ل ة من بذر بذرا أ و غرس غرسا فجعل يتعاهده ويسقيه فلما ا س ت ب ط أ كماله و إ د ر ا ك ه تركه و أ ه م ل ه وفي البخاري من حديث أ ب ي ه ر ي ر ة رسول ض ي الله عنه أن ر الله صلى الله عليه وسلم قال يستجاب ل أ ح د ك م ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لي ارجعتني ل ل ج م ل ة ا ل ج م ي ل ة ا ل ا ل ه ا ا بن القيم في ا ل ب د ا ي ة ي ق ومن ل و ا ل آ ف ا ت التي تمنع ترتب أ ث ر الدعاء عليه أ ن يستعجل العبد ويستبطئ الإجابة فيستحسر ويدع الدعاء إ ن س ا ن قد يدعو يطلب مثلا إ ن س ا ن مريض ب ي س أ ل الشفاء أ و رجل لم يرزق أ و ل ا د ا ب يطلب أ و ل ا د أ و بنت تري أ و ولد يريد أ ن يتزوج ويسال الله أ ن يزوجه وأن يرزقه. بيبحث عن عمل ومش عليه دين و ي س أ ل الله أ ن يقضي عنه دينه و أ ن يعينه عليه أ و إ ل ى آ خ ر ه يظل يدعو م د ة وبعدين ت ت أ خ ر ا ل إ ج ا ب ة لسبب أ و لاخر قد ت ت أ خ ر ا ل إ ج ا ب ة لمجرد الابتلاء أ ن الله يبتليه يمتحنه ب ت أ خ ي ر ا ل إ ج ا ب ة ش و ف ه يكون رد فعله إيه؟ امتحان رد اختبار فعله قد ت ت أ خ ر ا ل ا ج ا ب ة لذنب يحتاج أ ن يتوب منه قد تتأخر إجابة لان الله عز وجل يقضي كل شيء ب ح ك م ة فمن ح ك م ة الله جل جلاله الحكيم أ ن ا ل إ ج ا ب ة ت ت أ خ ر إ ل ى وقت كذا فيمتنع عن الدعاء يترك الدعاء فيفقد ما يطلب سبحان الله العظيم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 والجرس شغال فهو قال بس ب أفل وهو يقفل الثاني بيرد لو صبر بس ل ح ظ ة لذلك قلنا أ ن ن ا ب ح ا ج ة إلى تحقيق م ق الى م ا ص ب ر ع ل الصبر إلى تحقيق مقام الصبر على الصبر إ ن احنا نصبر ونصبر على الصبر نصبر على الصبر على حتى يؤتي الصبر س م ر ت ه إ ن م ا يوفى الصابرون أ ج ر ه م بغير حساب لا تتعجل أ ن ت متعرفش الخير فين أ ن ت متعرفش قدرك هيجي إ م ت ى و هيجي منين فاصبر لا لا لا واصطبر وحقق مقام الصبر على الصبر في صحيح عن عنه الصبر مسلم الله أيضا صيح أبي هريرة أيضا رضي في قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع و باثم أ و ق ط ي ع ة رحم ما لم يستعجل قيل يا رسول الله ما الاستعجال قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أ ر ى يستجاب لي فيستحسر عند ذلك ويدع و الدعاء والحديث متفق عليه الحديث في اوله ج م ل ة م ه م ة جدا ايضا و م ر ي ح ة لكثير من الناس لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع ب ا س م او ق ط ي ع ة رحم بنت لبسه النقاب فامها ب ت د ع ي عليها ع ش او ن النقاط لبسة ولد اعفى لحيته فام ه ب ت د ع ي عليه عشان أ ع ف ى لحيته هل يستجاب هذا الدعاء و إ ن كانت أ م ه لا دا اسم أ ن تدعو عليه ل أ ن ه أ ط ا ع الله أ و ل أ ن ه ا أ ط ا ع ت الله جل جلاله أ و أ ن ز و ج ة تظن أ ن ه ا م ظ ل و م ة وتدعو على زوجها وهو غير ظالم ك أ ن تزوج بغيرها أ و غير, غير ذلك مما لم يكن إ س م ا من مما لم يكن ظلما فهذا مثل هذا الدعاء لا يستجاب لكن خ ا ي ف أ ح س ن نيدي ع ل ي الله جل جلاله عليم حكيم جليل قدير سبحانه وتعالى فالله أ ز وجل لا يستجيب هذا الدعاء الذي ي أ ت ي بالظلم و ي أ ت ي ب أ ذ ى ما لم يكن إ ث م ا أ و ق ط ي ع ة رحم فلذلك نقول أ ن ك إ ذ ا كنت مطيع لله ولم تكن ع ا ص ف فلا تضجر ولا تقلق من دعاء أ ح د عليك أ م ا إ ذ ا دعا عليك مظلوم وبحق فهذا لا شك أ ح ر ى في ا ل إ ج ا ب ة يقول دعوت ولم أ ر ى يستجاب لي يستجاب لي ف ي س ت ح س ر عند ذلك ويدع و الدعاء لا تدع الدعاء وفي مسند أ ح م د من حديث أ ن س رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل قالوا يا رسول الله كيف يستعجل قال يقول قد دعوت لربي فلم يستجب لي هذا أيضا من سوء الأدب مع الله أيضا الأدب من مع سوء أ ن ا ل إ ن س ا ن يستحسر ويقول لم يستجب لي يشكو ربه ويتحدث عن ربه بغير ا ل أ د ب يجب على ا ل إ ن س ا ن أ ن هو يبقى في أ د ب في الخطاب مع الله تعظيم واجلال قلنا أ ن آ ف ة ا ل ص و ف ي ة و أ م ث ا ل ه م أ ن ه م في الحب حب الله عز وجل سموه العشق والفرق بين الحب حب الله والعشق أ ن الحب حب بتعظيم أ ن يحب العبد ربه بتعظيم لله جل جلاله و إ ج ل ا ل مش يحب بانبساط حب البشر لبعضهم قد يكون مع الحب رفع ا ل ك ل ف ة وفي شيء من ا ل ج ر أ ة د ا البشر لكن مع رب البشر غ ا ي ة الحب مع غ ا ي ة ا ل ز ل أ ن يكون مع الحب ا ل ز ل والخضوع والخشوع والانكسار ا ل ت ع ظ ي م و ا ل إ ج ل ا ل ذ ل ك بقت آ ف ة بنسمعها كثير ونقراها كثير اليوم ن دول أ ن بعض الناس يتكلم عن الله ك أ ن ه واحد صحبه لا لا بد إ ذ ا أ ر د ت أ ن تتكلم عن الله أ و مع الله فلا بد من التعظيم و ا ل إ ج ل ا ل الأذب مع الله سبحانه وتعالى ل أ ن أ ك ب ر ح ا ج ة ضرك أ ن تترك ا ل أ د ب معه جل جلاله و ت أ م ل كلام ا ل أ ن ب ي ا ء مع الله أ و عن الله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يدعو ويتوسل ويبتهل أ م ا حديثك أ ن ت عن الله ومع الله بانبساط وسوء أ د ب هذا يضر ولا ينفع أ ي ه ا ا ل ا خ و ة أ ر ي د أ ن أ د خ ل معكم في ح ا ش ي ة لنتعلم كيف ندعو إ ز ا ي ن دين ع احنا فعلا في زمن ك س ر ت فيه الكربات والابتلاءات ك س ر فيه ا ل أ ذ ى والهموم والمصائب فنحتاج أ ن يكشف هذه الكربات الله ولن يكشفها إ ل ا الله ولكن كيف بالدعاء خذ أ د ا ب الدعاء واكتب معايا كده نمره واحد واحد ا ل إ خ ل ا ص في الدعاء قال سبحانه وتعالى هو الحي لا إ ل ه إ ل ا هو ف د ع و ه مخلصين له الدين وقال سبحانه وتعالى و أ ن المساجد لله فلا تدعو مع الله أ ح د ا أ ي ه ا ا ل ا خ و ة يقول ابن الجوزي عليه ر ح م ة الله سؤالك غير سيدك تشنيع عليه اللي بيقول يا بيقول سيد يا بدوي الديني ولد يا سيدنا الحسين اشفيني يا س ي د ة ز ي ن ة اعمليلي كذا هذا تشنيع على الله هذا شرك في الدعاء ولما نيجي نقول له يا بني سيدنا الحسين و ا ل س ي د ة زينب رضي الله عنهما ما ب ينفعوش ولا يضر يقول انا عارف انا عارف انهم ما ينفعوش ولا يضر هم ما بيدوش اولاد ولا بيسفروا ولا, بي... ولا بيشفوا ولا حاجه ن ا عارف ان ربنا اللي بيشفي وربنا اللي بيرزق وربنا اللي بيدي لكن دول واسطه يوصلوني ر ب ن ا والكلام ده غلط ا ل مشركي ن قريش ما كانوش بيعملوا اكتر من كده اللي ربنا سماهم مشركين كانوا بيعملوا كده كانوا بيقولوا ايه ما نعبدهم إ ل ا ليقربونا إ ل ى الله ي ق وقال ل هيوصلونا الربين المشكلة الإشكال بس نفس إحنا إيه هو و ربكم ادعوني أ س ت ج ب لكم و إ ذ ا سالك عبادي عني ف إ ن ي قريب أ ج ي ب د ع و ة الداع إ ذ ا دعان ومن عجب أن أحدهم أن عجب قال لي واذا سالك عبادي عني عبادي, دي حاجة كبيرة عبادي قلت له ولا ك ب ي ر ة ولا ح ا ج ة عبادي قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله م مِنْ رَحْمَ البعيدين عن الله لَا تَقْنَطُوا عن انت اعتقد ا ك تقول يا رب ا ل إ خ ل ا ص في الدعاء انك تدعو الله والله وحده بس انواع التوسل المشروع ت أ ت ي ن ا بعد فاصل د ق ي ق ة و أ ع و د إليكم أحبكم في أحبكم اليكم ل والسلام ل ه ع ورحمة الله وبركاته الله قناه ا ل ح ك م ة الفضائيه وان ت ط ي ع ه ت ه ت د ا ل ح ك م ه ذود عن س ن ة النبي صلى الله عليه وسلم من أ ح س ن ا ل أ س م ا ء و أ ع م ق ا ل أ س م ا ء هي ي فعل ما ن بما غ ي ب يجلب ا ل م ص ل ح ة ويدفع المفسد. في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي يشترط لها الإخلاص وان ه ذ هو الذي ا خ ت ر ا هذا الشعار من وإن أجله تطيعوه تهتدوا شعار موفق هنيئا لا ك م به بل ه ن ي ئ ل يسمع ه به وهذه القناة إن شاء الله إن ي ش ع ن النور ه ا لا ي س م الطفل المسلم من ق ن ا ة ا ل ح ك م ة إ ل ا ما يكون صحيحا ب إ ذ ن الله ن المسلمين فحسن ي بل أ ه ن م العالم ك ل ه يعني محل ودول الحمد لله على ن ع م ة ا ل إ س ل ا م الحمد لله وكفى بها من نعم نحن المسلمين أ و ل ى بهذا كل ه ولقد آتينا لقمان الحكمة لله آتينا أن يشكر ف ا ل ح ك م ة ض ا ل ة المؤمن أ ن وجدها فهو أ ح ق بها ينبغي أ ن ندعو ب ا ل ح ك م ة و أ ن ندعو إ ل ى ا ل ح ك م ة أ ي ض ا ينبغي أ ن تكون ا ل ح ي ا ة كلها م ح ر ا ب ع ب ا د ة لله عز وجل ن س أ ل الله أ ن نكون ممن ي ب ص ط ن ا الحق و ا ل ق و ة التي تساندنا هي ق و ة أ ه ل العلم أ م ث ل ه انا منكم وانتم م ن م أنا أحبكم في الله هذا أحبكم في نهائي وسام عبد الوارث يستضيف كبار العلماء والمفكرين في منتدى ا ل ح ك م ة منتدى ا ل ح ك م ة ي أ ت ي ك م في ا ل أ و ق ا ت ا ل ت ا ل ي ة فقط على ق ن ا ة ا ل ح ك م ة ا ل ف ض ا ئ ي ة قناه ا ل ح ك م ة ا ل ف ض ا ئ ي ة و إ ن تضيعوه تهتدوا السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته ب د أ ن ا في كيف ندعو و أ ن ا حريص يا ا خ و ة و أ ن ا والله بحبكم في الله حريص في كل م س أ ل ة من مسائل الدين في زمنا ن ده إ ن ن ا نقول كيف نعملها ازاي لان ص الدين ر ا في زماننا بعض الناس عايز يسمع وخلاص يستمتع اه كلام جميل ده كلام قوي جدا ده ك ل انا م ممتاز جدا أنا عايز اتخطى م س أ ل ة ان الكلام حلو والكلام جميل والكلام قوي والكلام جديد الى ان احنا ننفذ ونطبق ونعمل فعايز اتحول من يجب ان نكون إ ل ى كيف نكون لذلك ع ن ي ج ي نتكلم عن فضل الدعاء و ع ظ م ة الدعاء و أ ه م ي ة الدعاء كلام جميل لكن إ ز ا ي نعمله إ ز ا ي نطبقه إ ز ا ي ننفذه هي هذه ا ل ق ض ي ة التي يجب ان ك تخرج ه ا من ده السنه ده. الى ا ل ه د أ ت ن ا إ ل ى ا ل ه د أ ت ن ا هذا هو الهدى قل إ ن هدى الله هو الهدى كيف ندعو واحد ا ل إ خ ل ا ص لله هو الحي لا إ ل ه إ ل ا هو فادعوه مخلصين له الدين و أ ن المساجد لله فلا ت د ع و مع الله أ ح د ج م ل ة ابن الجوزي عليه ر ح م ة الله سؤالك غير سيدك تشنيع عليه عارف زي ايه زي ولد عندهم ضيف فيقول ب ل ل ض ي ف هاتلي ع ج ل ة ده تشنيعه لابوه لان معناها انا طلبت من ا ب و ي ومدنيش ما ف الدين انت مش الاب يزعل فنفس انت الشيء لما انت ت ق و ل يا بدوي وانت قلت ا لربنا وما تدفش أ و يا أ ي شئت أ ي أ ح د آ خ ر ما تقولش غير يا رب يبقى أن أمر و ا ح د ا ل إ خ ل ا ص في الدعاء ا ث ن ي ن الجزم في الدعاء عن أ ن س رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه وصحبه وسلم إ ذ ا دعا أ ح د ك م فليعزم في الدعاء ولا يقل و اللهم إ ن شئت ف أ ع ط ن ي ف إ ن الله لا مستكره له والحديث في صحيح مسلم ف إ ن الله لا مستكره له م ا تقول يا رب اللي انت عايزه يا رب اللي تريده يا رب اللي اللي تشاءه و إ ن م ا أ ط ل ب يا رب أ ع ط ن ي كذا ولكن أ ن ا ع ا ي ز أ ق و ل حاجة مهم ة جدا ف يا رب أ ع ط ن ي في فرق بين انك مثلا تقول إيه اللهم ادخلني ل ل ه م أ ا ل ج ن ة وبين انك تقول جوزني ف ل ا ن ة وبين انك تقول ارزقني حسن ا ل خ ا ت م ة أ و شغلني ا ل ش غ ل ا م دي ا ل ل ي إ حذرنا ن ا ح منه إ ن ك م ا تقترح على الله م ا تختار ش لنفسك مطلقا فقد تختار ما فيه هلاكك و أ ن ت لا تشعر إ ذ ا س أ ل ت الله شيئا قد غيبت عاقبته عنك فاستخر الله ق يارب ك د ر لي الخير ورضيني به ورضى عني في مسائل الزواج في مسائل البيع والشراء شقه ل ع ر ب ي ة ولا غيره في مسائل العمل أ و مسائل السفر استخر واصطبر واترك الاختيار لله جل جلاله ليختار لك الخير وارضى بخيره الله جل جلاله نمرة ثلاثة. عدم الدعاء على ا ل أ ه ل والمال والنفس والولد قال ربنا جل جلاله ويدعو ا ل إ ن س ا ن بالشر دعاءه بالخير وكان ا ل إ ن س ا ن عجولا مش بالشر كيلة كبيرة أوي إن الإنسان يدعو إن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أ ن ف س ك م ولا تدعوا على أ و ل ا د ك م ولا تدعوا على خدمكم ولا تدعوا على أ م و ا ل ك م لا ت و ا ف ق من الله س ا ع ة ساعة فيها عطاء فيستجيب لكم الحديث داود صحيح في سنة أبي هناك بعض ا ل أ م ه ا ت مشكلتها الدعاء على ا ل أ و ل ا د م ش ك ل ة ما ي ص و ي ر ه م ش ك ل ة ك ب ي ر ة إ ن ه ا تدعو على نفسها فهذه م ص ي ب ة قد يوافق ذلك س ا ع ة إ ج ا ب ة فيستجيب الله عز وجل فتندم على دعائك أ ي ض ا من آ د ا ب الدعاء خفض الصوت بالدعاء بين المخافته والجهر قال سبحانه وتعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقال وتعالى ربنا سبحانه وتعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيه إ ن ه لا يحب المعتدين ا ل إ ن س ا ن يدعو الله جل جلاله مش ب ا ل ص و ا ت والصراخ و إ ن م ا بين الجهر والسر ولا تشعر بصلاتك ولا ت خ ا ف د بها ا ل ص ل ا ة يعني الدعاء و ا ل ص ل ا ة في ا ل ل غ ة الدعاء أ د ع و ا ربكم تضرعا و خ ف ي ا الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال سبق المفردون فعلت أ ص و ا ت المسلمين بالدعاء فقال صلى الله عليه وسلم أ ر ب ع و ا على أ ن ف س ك م ف إ ن ك م لا تدعون أ ص م ولا غائبا إ ن ك م تدعون سميعا قريبا أ ق ر ب إ ل ى أ ح د ك م من عنق راحلته ربنا سميع قريب فمن آ د ا ب الدعاء أ و كيف ندعو دعاء يستجاب لك فيه ان تدعو الدعاء بخشوع وانكسار وذل وتضرع وقرب و ت أ م ل وتودد وتحبب وانكسار د ق ل يا ربنا سبحانه وتعالى وانت منكسر خاضع خاشع متودد م ت ز ل ل متقرب فمش م ح ت ا ج ة ص ل ا خ و إ ن م ح ت ا ج ة هدوء في الدعاء أ ي ض ا من آ د ا ب الدعاء دي نمره س ت ة عدم تكلف السجع في الدعاء حال الداعي ينبغي أ ن يكون حال متضرع والتكلف لا يناسبه قد يصل ذلك السجع إ ل ى الاعتداء في الدعاء عن ابن لسعد بن أ ب ي وقاص رضي الله عنه أ ن ه قال سمعني أ ب ي و أ ن ا أ ق و ل اللهم إ ن ي أ س أ ل ك الجنه ة و ن ع ي م ا وبهجتها وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا واعوذ بك من النار واسلى وسلاسلها و أ غ ل ى لها وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا فقال أ ب ي سعد بن أ ب ي قاص رضي الله عنه ي اني بني إ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون قوم يعتدون في الدعاء ف إ ي ا ك أ ن تكون منهم إ ن ك إ ن أ ع ط ي ت ا ل ج ن ة أ ع ط ي ت ه ا وما فيها من الخير و إ ن أ ع ز ت من النار أ ع ز ت منها ومما فيها من الشر في سنن أ ب ي داود صحيح إ ي ا ك والتكلف تسمع السجع بقى والتحر هو السجع اللي هو يعني إيه إ ن آ خ ر كل الكلمات يكون حرف واحد تكلف وتنقيه الكلام وتفصيل الدقيق سؤال التفاصيل ده ده كل س م ا سعد بن أ ب ي وقاص رضي الله عنه نوع من أ ن و ا ع الاعتداء في الدعاء سبعة الدعاء بالتضرع والخشوع و ا ل ر ه ب ة والرغبة قال سبحانه وتعالى إ ن ه م كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين ب ا ل ر غ ب ة و ا ل ر ع ب ة والخشوع الدعاء ن ي ة ا ثلاثا كان النبي صلى الله عليه وسلم و اذا ل الصحيح المسلم ح د ي ث إ دعا دعا ثلاثا و إ ذ ا س أ ل س أ ل ثلاثا يطلب من ربنا ا ل ح ا ج ة يطلبها ثلاث مرات ت س ع ة استقبال ا ل ق ب ل ة ورفع ا ل أ ي د ي في الدعاء رفع اليدين في الدعاء متواتر متواتر معنوي يعني متواتر المعنى مع هذا المعنى إ ن ا ل أ ص ل في الدعاء رفع اليدين ان ا ل إ ن س ا ن يرفع إ يديه و ب يطلب من ربنا سبحانه وتعالى رفع اليدين في الدعاء ان كل ما تدعي ي ت أ ي وقت ب أ ي ح ا ج ة ارفع يديك ارفع يديك و ط ل ب من ربنا سبحانه وتعالى رفع اليدين في الدعاء هو ده ال الاصل إ ل ا في مواضع لم يثبت فيها رفع اليدين فلذلك لا ترفع فيها لا يديا مثل ا ل إ م ا م على المنبر يوم الجمعه ة الجمعة لم اليدين الدعاء والمأموم كذلك لا يوم يثبت فيها في يرفع ي ي رفع د في الدعاء في خطوه ا ل ج م ع ة والامام بيدعو لا ترفع ش إ ي د ي ك ل أ ن الامام م ا ترفع ش إ ي د ي ك غير كذا ترفع إ ي د ي ك ا ل أ ص ل في الدعاء رفع اليدين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن الله حيي كريم يستحي إ ذ ا رفع الرجل إ ل ي ه يديه أ ن يردهما صفرا خائبتين اللهم إ ن ن ا رفعنا أ ي د ي ن ا إ ل ي ك نطلب رحمتك وعفوك وعافيتك ن س أ ل ك من خير ما أ ن ز ل ت في هذه ا ل ل ي ل ة ونعوذ بك من شر ما أ ن ز ل ت في هذه ا ل ل ي ل ة فاللهم لا ترد أ ي د ي ن ا صفرا خائبتين اللهم إ ن ن ا رفعنا أ ي د ي ن ا إ ل ي ك فضع في أ ي د ي ن ا خيرا عشر الوضوء قبل الدعاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ت و ض أ ف أ س ب غ الوضوء ثم صلى ركعتين يتمهما أ ع ط ا ه الله ما س أ ل معجلا أ و مؤخرا الحديث في المسند و إ س ن ا د ه صحيح اسمع الحديث الثاني الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأسبغ الوضوء رسول وسلم فأسبغ من عليه يقول صلى كده توضأ ثم صلى ركعتين يتمهما أ ع ط ا ه الله ما س أ ل معجلا أ و مؤخرا ح ذ ا ش ر الحذر من الاعتداء في الدعاء ا ت ن ا ش ر أ ن ي ب د أ الداعي بنفسه إ ذ ا دعا لغيره لما سيكتدي ي احد ل حد يقولك ادعيلنا اقول ربنا يهدينا ويهديك ويتوب علي وعليك ويعفو عني وعنك ويسترني و إ ي ا ك وينجينا و إ ي ا ك ويكرمنا و إ ي ا ك وهكذا أ ن ت ب د أ بنفسك إ ذ ا س أ ل ت ل أ ح د قال سبحانه وتعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا و ل إ خ و ا ن ن ا الذين سبقونا بالايمان فبدأ بالنفس ربنا اغفر لنا ولإخواننا ا ل ذ ن سبقون ب ا ل إ ي تلتتاشر أن يتوسل هذه المساله ق ل ا التوسل الفاصل ا ل المشروع أن يتوسل التوسل ل جل جلله بأسمائه الحسنى و ب أ س م ا ء الله وصفاته أ ق و ل يا رحمن ارحمني يا تواب تب علي يا شافي اشفني اللهم يا هادي اهدني يا عفو اعف و عني اللهم برحمتك التي وسعت كل شيء ارحمني اللهم إ ن ك حيي ستير تحب الستره فاسترني اللهم إ ن ك عفو كريم تحب العفو فاعف و عني التوسل باسماء الله او بصفات الله هذا النوع الاول من التوسل وهو اعظم انواع التوسل النوع الثاني من انواع التوسل ت و س ل بالعمل الصالح ودليله من القران آ ن ن ر ب ن ان س م ع امنوا ا ا ينادي للامان د ي ي ان ن م بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ومثاله في ا ل س ن ة حديث الثلاثه الذين نزلت عليهم ص خ ر ة في س د باب الغار فتوسل كل منهم برجل بعمل صالح عميله اللهم ان كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك الكريم ففرج ع ن ه فانفرج الصخره ة التوسل النوع الثالث من أنواع التوسل التوسل بدعاء رجل صالح حي حاضر رجل من يبقى حي ي ف لطلب الدعاء من شخص ان يبقى رجل صالح إن من انه ثلاثة إن يبقى حي مش ميت اربان يبقى حاضر موجود مش غائب انك انت افلان ادعي انه صالح وانه وانه حاضر هذه الثلاثة تظن انواع من انواع تقول التوسل يبقى المشروع يدعو او له لي رجل هذه اربعة عشر ألا يدعو بإثم أو قطيعة حي يبقى رحم باثم عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع و ب إ ث م أ و ق ط ي ع ة رحم وعن ع ب ا د ة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على ا ل أ ر ض مسلم يدعو الله ب د ع و ة إ ل ا اتاه الله إ ي ا ه ا أ و صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدعو ب إ ث م أ و ق ط ي ع ة رحم والحديث الترمزي صحيح في سنة ثم استشر ان يجعل الداعي كف يده ل أ ع ل ى يبقى ايد الفوق كف يده ل أ ع ل ى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا س أ ل ت م الله ف س أ ل و ه ب ب ط و ن أ كفكم ولا ت س أ ل و ه ب ظ ه و ر ه ا ما تدعيش كدا و إ ن م ا تدعي كدا ب ب ط و ن أ كفكم ولا ت س أ ل و ه بظهورها. ببطون. ببطن ايدك تبقى إ ي د ك م ر ف و ع ة بهذه ا ل ط ر ي ق ة ستاشر أ ن يقدم عملا صالحا ليكون ذلك و س ي ل ة إ ل ى ا ل إ ج ا ب ة كما في حديث الغار التوسل بالعمل الصالح ببر الوالدين أ و بالعفاف عن الزنا أ و برد المظالم والحقوق سبعتاشر أ ن يترصد ا ل أ و ق ا ت ا ل ش ر ي ف ة تزبط الوقت اللي تدعو فيه هتدعو إ م ت ى ابن القيم علي ر ح م ة الله يقول و ا ل ح ق ي ق ة أ ن شرف ا ل أ و ق ا ت يرجع إ ل ى شرف الحالات ده ده مش فيكتبنا كلام من في إزاي يقول كتبنا وقت بره أن السحر إذ وقت صفاء القلب و إ خ ل ا ص ه وفراغه من المشوشات ويوم ا ل ج م ع ة ويوم ع ر ف ة وقت لاجتماع الهمم وتعاون القلوب على استدرار ر ح م ة الله إ ذ ا قلنا إ ن وقت السحر من ا ل أ و ق ا ت ا ل ش ر ي ف ة لشرف الحال التي يكون ا ل إ ن س ا ن عليها في وقت السحر ف إ ن ك تجد ان ا ل إ ن س ا ن في وقت السحر في صفاء للقلب في إ خ ل ا ص في تفرغ للقلب من المشوشات السحر آ ه تعال وتقوم في السحر بالليل في الهدوء محدش معاك ولا انت س م ع هي صعوبه على ض ج ي د ولا حد شايفك فيبقى ادعى ل ل إ خ ل ا ص وما انتاش مشغول ل في تليفون بيرن والحي ل بيعيط والحباب بيخبط ولا حد طالب ح ا ج ة انتا قاعد كده مفيش ربنا سبحانه ولكن ع ا بس فاستجمع القلب وجمع القلب الهموم و ن ف س هذا في ه الوقت دعل هو ذ ا ا ل ق وقت ت شريف إ وشرف الأوقات من شرف الحالات قال ابن القيم في كتابه في ك ت ا ب ا في ك ت ا ب م و إ ذ ا اجتمع مع الدعاء حضور القلب وجمعيته بكليته على المطلوب وصادف وقتا من أ و ق ا ت ا ل إ ج ا ب ة ا ل س ت ة انا ب ل جمعت لك ب ا ل أ د ل ة على ان اوقات ا ل ا ج ا ب ة كام بسم الله الرحمن الرحيم اوقات ا ل ا ج ا ب ة اتنين وثلاثين اتنين وثلاثين وقت من اوقات التي يظن فيها ا س ت ج ا ب ة الدعاء اتنين وثلاثين وقت ابن ق ي م قال سته تعالوا نشوف ا ل س ت ة اللي قالهم الاول وبعد كده هذكر لك الاتنين وثلاثين ب ا ل ا د ل ة كل وقت بدليل عليه ابن القيم قال ستة الثلث ا ل أ خ ي ر من الليل عند ا ل أ ذ ا ن بين ا ل أ ذ ا ن و ا ل إ ق ا م ة إ د ب ا ر الصلوات المكتوبات عند صعود ا ل إ م ا م يوم ا ل ج م ع ة على المنبر حتى تقضى ا ل ص ل ا ة آ خ ر س ا ع ة بعد ا ل ع ص ر من ذلك اليوم يبقى القيم الأخير الليل ابن أوقات دول كلام الستة السلس الأخير من الليل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 وهو أ خ ط ر ه ا و أ ه م ه ا جوف الليل الاخر عن عمرو بن ع ب س ة قال أ ت ي ت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله هل من د ع و ة أ ق ر ب من أ خ ر ى أ و س ا ع ة ي ر م الصحابه رضوان الله عليهم أ ك ر م الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ل ص ح ا ب ا لم ص ح ا ب ة ل يتركوا شيئا إ ل ا و س أ ل و ا عنه وعرفوه وفعلوه و أ خ ب ر و ن ا عنه جزى الله أ ص ح ا ب النبي صلى الله عليه وسلم عنا وعن ا ل إ س ل ا م خير الجزاء أ و السؤال ده الك النفس فيه ا س أ ل عنه سيدنا النبي وفي الصيغه التي فيها نفسك و ع ا ي ز يا رسول الله هل من دعوه ة أقرب من أخرى يا رسول من يا ا ل ل هل من س اقرب ع ة أ من أ خ ر ى فقال صلى الله عليه وسلم نعم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 ك ل الناس ضيع فيها جوف الليل ا ل آ خ ر آ خ ر الليل ا ل س ل ث ا ل أ خ ي ر من الليل الرسول اللي أ خ ب ر فيها صلى الله عليه وسلم إ ن الله ينزل كل ل ي ل ة إ ل ى سماء الدنيا حين يبقى س ل ث الليل ا ل آ خ ر فيقول ف هل من س ت غ ر فأغفر ل هل ه من تائب ف أ ث و ب عليه هل من سائل ف أ ع ط ي ه هل من كذا هل من كذا حتى يطلع الصنع حد ياذن الفجر والله عز وجل ل هل من سائل سبحان الله العظيم وانت نايم مش سائل أ و ل وقت يظن فيه ا ل إ ج ا ب ة و أ ق ر ب إ ل ى ا ل إ ج ا ب ة و أ ح ر ى ل ل ا ج ا ب ة ا ل ث ل س ا ل أ خ ي ر آ خ ر س ا ع ة في الليل قبل الفجر آخر س انك ع ة أبل الفكر إ تقوم وتدعي ف أ ن ت أ ق ر ب إ ل ى الله والدعاء أ ق ر ب إ ل ى ا ل إ ج ا ب ة إذنين ه ن ا ساعة ك كل ليلة بعض العلماء قال إ ن ا ل س ا ع ة دي اللي هي اخر ل ل ي هي آ س ا ع ة في الليل و إ ح ن ا نخلي ا ل س ا ع ة دي على عمومها ان في س ا ع ة غير آ خ ر الليل دي ما بينهمش عموم مخصوص هناك س ا ع ة عموما ق ل عن جابر أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إ ن من الليل س ا ع ة لا يوافقها عبد مسلم ي س أ ل الله خيرا إ ل ا أ ع ط ا ه إ ي ا ه في س ا ع ة كل ليله ا ل س ا ع ة دي امتى في س ا ع ة في الليل في ا ل أ و ل في الوصف في الاخر ب د أ ي ن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقوم كده كان بيقوم في أ و ل الليل ويقوم في وسط الليل ويقوم في آ خ ر الليل تحري هذه ا ل س ا ع ة ث ل ا ث ة إ ذ ا انتصف الليل في نص الليل بالظبط عشان ل ي يقول سبحان الله ي ذي ش و ف فرض ربنا واسع شف و كلام ربنا كبير اللي ي قال و ل م بقدرش آخر يوم ا ل ل ي يبقى فيه في وسط النبي ل ل أول الليل ي فيه فيه إذا ا ت ص ف الليل قال ا ل ن صلى الله عليه وسلم تفتح أ ب و ا ب السماء نصف الليل, نصف الليل فينادي مناد هل من داع فيستجاب له هل من سائل فيعطى هل من مكروب فيفرج عنه فلا يبقى مسلم يدعو ب د ع و ة إ ل ا استجاب الله له إ ل ا ز ا ن ي ة تسعى بفرجها أ و عشار الحديث الطبراني الشيخ صحيح صحيح الألباني في صحيح الجامع وصحيح صحيح هو في حين ينتصف الليل, في نص الليل ربنا سبحانه وتعالى يقول هل من داع ف ينادي مناد دي دي ينادي مناد من داع غير الليل يقول فيستجاب فيعطى فيفرج مستغفر اخر مكروب ان الله تائب سائل سائل هل هل هل هل له هل من سائل فيعطى هل من من من من من من عنه فلا يبقى مسلم يدعو بدعوه إ ل ا استجاب الله له إ ل ا ز ا ن ي ة تسعى بفرجها نعوذ بالله من شر هذا أ و عشار عشار اللي هو كان بيجمع الضرايب والمكوس من الناس بالظلم و ا ل أ ذ ى الوقت الرابع من أ و ق ا ت الاستجابه ة والإقامة بين الأذان والإقامة. قال ا رسول ل ل صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء يرد بين الاذان أ ذ ن سنن بسنة والإقامة والحديث في سنن أبي داود ا ل صحيح دين في أبي أ بين الأذان والاقامه إ ق م ة ا ل و ت ل ل الناس ي بتضيعه كلها بين الأذان بين و إ ق ة لأن كثير من الناس ل من ن كثير ا ا مبقاش البيت عند الأذان وأنا كثيرا ما أقول لأولادي وأقول للي للي للشباب ر يخرج د عند ة من أقول وأقول يبني الدعاء ل ل ص ل ا ة مش ب ا ل إ ق ا م ة ب ا ل أ ذ ا ن ا ل أ ذ ا ن حي على ا ل ص ل ا ة حي على الفلاح يبقى ساعت بتسمع الأذان روح المسجد. يا لا فاضل تلت ساعة. لسه بيقعدوا بين طويلة في أين سعيد المسيب اللي بيقول لي أربعين يؤذن في بتسمع بن تقولش والإقامة ساعت المسجد ساعة لسه المسجد ساعت سنة المسجد الأذان ما فاضل أصلا الأذان الأذان اخرج أمثال الله المؤذن إلا وأنا وقعد تلت مدة رحمه لم لأ روح روح ده إ ل ا و أ لك ان المسجد يقول لك ان ل م س ج د يقول لك ان ل م س ج د يقول ا ل م س ج د يقول ل ا ل م س ج د يقول ل ان ا ل م س ج ي ق و ن ا ل م ؤ ذ ن يقول لك ان المسجد ي ل لك ا المسجد يقول لك ان المسجد يقول ل ي ان ا ل م س د ي ق ل لك ان ا د يقول لك ان المسجد ق و ل لك ان ل م س ج د يقول ل س ا ع ة ا ل د ع ا ء ب ي ن ا ل أ ذ ا ن و ا ل إ ق ا م ة لا ي ر د ا ل إ ن س ا ن ي ظ ل ب ي ن ا ل أ ذ ا ن و ا ل إ ق ا م ة م و ج و د في ا ل م س ج د يقول لك ا المسجد ب ي د ع و د ع ا ء لا يرد الدعاء ب ا ل أ ذ ا ن و ا ل إ ق ا م ة مستجاب خمسة عند ا ل أ ذ ا ن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثنتان لا تردان أ و قلما تردان الدعاء عند النداء وعند ا ل ب أ س حين يلحم بعضهم بعضا س ا ع ة المؤذن يقول الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر س ا ع ة ا ل أ ذ ا ن دي الدعاء لا يرد الدعاء مستجاب وعند الاشتباك في الحرب أثناء الحرب في ب د ا ي ة الحرب يكون الدعاء مستجابا عند ا ل أ ذ ا ن س ت ة في السجود عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أ ق ر ب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ف أ ك س ر و ا فيه من الدعاء ا ل د و ح ي ث في صحيح مسلم أ ق ر ب ما ي ك و ن ا ل ع ب ربه د ساجد من وهو فيه أ ك س ر و ا ف من الدعاء سبعة دبر الصلوات المكتوبات الصلوات بعد الخروج من ا ل ص ل ا ة بعد التسليم السلام عليكم, ورحمة الله السلام عليكم ورحمه الله هذا الوقت وقت إ ج ا ب ة للدعاء عن ابي ا م ا م ة قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم اي الدعاء أ س م ع قال جوف الليل ا ل آ خ ر ودبر الصلوات المكتوبات ر م ث ي بسند حسن دبر الصلوات المكتوبات بعد التسليم من الصلاه ت ف ا ج ئ انه اي مجري ياخذ ح ز ا ء ه ويطلع يجري استمر بعد التسليم تقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال تقول ومنك والاكرام بعد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 وله الثناء الحسن لا إ ل ه إ ل ا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ثم تسبح ربك ثلاثا وتحمد ل ث وثلاثين وتكبر ثلاثا وثلاثين و ت س أ ل الله ما شئت بعد ا ل ص ل ا ة ا ل م ك س بعد ا ل ص ل ا ة والحفاظ على ح ر ا ر ة ا ل ص ل ا ة هذه ا ل م د ة تكون أحرى الإجابة ولقبول ا ل ص ل ا ة نفسها عند نزول المطر من أ وعند ق ا الإجابة ت لنمر ن زحف و وعند ل المطر ز الصفوف في سبيل الله وعند إ ق ا م ة الصلاه ة دلتلات على ع ب ض م قال النبي صلى الله عليه وسلم أطلبوا استجابة الدعاء عند التقاء الجيوشي استجابة عند وعند إ ق ا م ة ا ل ص ل ا ة وعند نزول الغيث عند ع نزول المطر أطلب ايضا ل ر ب ة صحة تعالى إجابة وقت أ ي من أ و ق ا ت ا س ت ج ا ب ة الدعاء س ا ع ة يوم ا ل ج م ع ة اختلف العلماء اختلافا كثيرا في هذه ا ل س ا ع ة س ا ع ة ا ل إ ج ا ب ة يوم ا ل ج م ع ة أ ي ه س ا ع ة هي و أ ر ج ح ا ل أ ق و ا ل فيها ح د ي ث صحيح أ ن ه ا آ خ ر س ا ع ة في يوم ا ل ج م ع ة قبل المغرب عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم ا ل ج م ع ة فيه خلق آ د م وفيه أ د خ ل ا ل ج ن ة وفيه أ ه ب ط منها وفيه س ا ع ة لا يوافقها عبد مسلم ف ي س أ ل الله فيها شيئا إ ل ا أ ع ط ا ه إ ي ا ه قال أ ب و ه ر ي ر ة رضي الله عنه فلقيت عبد الله بن سلام فذكرت له هذا الحديث فقال أ ن ا أ ع ل م بتلك ا ل س ا ع ة فقلت أ خ ب ر ن ي بها ولا تضن بها علي قال هي بعد العصر إ ل ى أ ن تغرب الشمس فقلت كيف تكون بعد العصر وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي وتلك ا ل س ا ع ة لا ي ص ل ي فيها فقال عبد الله بن سلام أ ل ي س قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس مجلسا ينتظر ا ل ص ل ا ة فهو في ص ل ا ة قلت بلى قال فهو ذاك يبقى الراح صلى العصر في المسجد يوم ا ل ج م ع ة وجلس في المسجد معتكفا إ ل ى المغرب ينتظر ص ل ا ة المغرب فهو ي ص ل ك أ ن ه ي ص ل فهو واقف ا ل م د ة ديك قاعد ا ل م د ة دي في المسجد معتكف الدعاء حري أ ن يستجاب ع ش ر ة من أ و ق ا ت ا س ت ج ا ب ة الدعاء الدعاء عقب الوضوء ثم ص ل ا ة ركعتين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ت و ض أ ف أ س ب غ الوضوء ثم صلى ركعتين بين يتمهما أهم حاجة إيه يتمهما دي أهم حاجة يتمهما أ ع ط ا ه الله ما س أ ل معجلا ً أ و مؤخرا ً والحديث مر معنا حداشر عند شرب زمزم اللهم لا تحرمنا من الحج و ا ل ع م ر ة اللهم تابع لنا بين الحج و ا ل ع م ر ة اللهم أ ك ر م ن ا بالحج و ا ل ع م ر ة اللهم أ د م علينا ن ع م ة الحج و ا ل ع م ر ة اللهم ارزقنا ا ل إ خ ل ا ص في الحج و ا ل ع م ر ة يا رب العالمين آ م ي ن آ م ي ن آ م ي ن آه زمزم وما أ د ر ا ك ما زمزم ماء زمزم لما سولي ب ل ه قيل ضعيف الصحيح طعام وطعم وشفاء سطر ماء طعم زمزم تشرب زمزم و و تشرب سطر وتدعي وتشرب وتدعي وتشرب وتدعي وما ء و ز م ز م لما ش ر ب ل ه الحديث صحيح ما ء و ز م ز م لما ش ر ب ل ه بعض الناس ضعفو لكن هو في صحيح سنن ابن ماجد الشيخ ا ل أ ل ب ا ن ي صحاو في صحيح سنن ابن ماجه الحديث ماء زمزم لما شرب له بشرط ا ل ن ي ة الصادقه ة عند الاستيقاظ من النوم ليلا والدعاء ب ا ل م أ ث و ر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الليل تعار من من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 و إ ف ن ى عند اثنتشر ث ل ا ش ر ت أ ت ي بعد الفاصل احبكم في الله والسلام عليكم ورحمه ة ا ل ل ق ن الله ة ا ح ك م ة ا ض ا ئ ي ي ة وإن و ت ع تهتد السلمات شهد افر اليك منك وليس الا يفر اليك منك المستجير أ ن ا العبد المقر ر بكل ذنب و أ ن ت الرب السيد الغفور ف إ ن عددت ن ي ف ب ت و ء فعلي و إ ن تعفو فانت به ش آ ي ا ت ن ر ه نعرفها نقرأها نستفيد منها ا آيات نستفيد نتربى منها إنها إنما ربنا, ربنا جلال جلال. نغوص بحارها. نسعى بحارها أسرارها آيات كتاب جلال وراء خفايا في ي جل خ شهد ى ا ل ل من ع ب ا ه الكلمات ع تفعلون ل الذين لما تقولون لا م آمنوا ما ا يا أيها ء ب ر مقصاً إن ل تقولوا ه أن لا ف ع ل و شهد الكلمات ل ف ض ي ل ة الشيخ محمد بن بقنى الشهراني قناه ا ل ح ك م ة ا ل ف ض ا ئ ي ة و إ ن تطيعوه تهتدوا السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته مازلنا نسترسل في ذكر أ و ق ا ت ا س ت ج ا ب ة الدعاء ذكرنا اثنا عشر وقتا و ب ق ي ت معنا عشرون اخرى ثلاثاشر إ ذ ا نام على ط ه ا ر ة ثم استيقظ من الليل ودعا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يبيت على ذكر طاهره يبقى ي ف الشرط ا ل أ و ل أ ن تتوضا أ قبل ل النوم ل ن و وضوء اسم وضوء م اسم فيه ف بعض ا قبل ه يذكره ا ء ط ر ي عجيبة ق ة بعض جدا جدا ا ف ق ه النوم ء ي ق و إيه إ يقول ك أنت ت ت ض وتدخل الفراش حتى لو أ ح د ث ت س ا ع ة دخولك الفراش تبقى برضو مستمر المهم انك أ ن ت تتوضى وضوء اسمه وضوء النوم زي وضوء ا ل ص ل ا ة بالظبط باسمك ربي وضعت جنبي وبك أ ر ف ع ه ف إ ن أ م س ك ت نفسي فارحمها و إ ن أ ر س ل ت ه ا فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين من دعاء النوم ب ا م اللهم أموت وأحيا من د ع ا النوم ء أ د ع ي ة النوم كتيره وليتك تراجع كتاب الأنس تراجع من أدعية النوم إنك أنت وثلاثين أدعية ثلاثة الله تسبح ومن ت ح د الله ثلاثة ا ل ث ث و ي وتكبر الله أربعة وثلاثين زي الصلاة بس التكبير أربعة وثلاثين و التكبير أذكر أربعة بس أربعة بعد الله الصلاة اللي الصلاة قال صلى الله صلى عليه ل زي زي س مسلم ما من م يبيت على ذكر طاهرا فيتعارى من الليل ف ي س أ ل الله خيرا من الدنيا و ا ل آ خ ر ة إ ل ا أ ع ط ا ه اياه وانت نائم بتتقلب في الغطا س ر ا ل وقع من عينيك مديت إ ي د ه جبته وانت مغمض عينيك وبتتقلب و... يا رب اغفر لي يا رب يغفر لك يا رب اعفو عني يا رب يعفو عنك في أ ك ر ب م ن كده والحديث الصحيح س و ن ا عن ب ي داود عند الدعاء بلا إ ل ه إ ل ا أ ن ت سبحانك إ ن ي كنت من الظالمين لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت سبحانك إ ن ي كنت من الظالمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم د ع و ة زنون وهو في بطن الحوت لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت سبحانك إ ن ي كنت من الظالمين لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إ ل ا استجاب الله له صحيح س ن ة ت ر م ذ ي في أ ي وقت من الليل أ و النهار ن ز ن و ء في أ ي ح ا ج ة تعبان من أ ي ح ا ج ة بس انت تقول لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت سبحانك إ ن ي كنت من الظالمين ف ن د ي ن ا ه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين اللهم نجنا يوم اللهم اكشف الغم عن المسلمين أ ج م ع ي ن خمستاشر دعاء الناس عند المريض وعقب و ف ا ة الميت قال النبي صلى الله صلى عليه وسلم إ ذ ا حضرتم ا ل م ر ي ض ة أ و ا ل م ي ت ة فقولوا خيرا فان إ ن ل ل م م ا ئ ك ة ي ؤ و ن على م ا ت ق و ل و والحديث ن صحيح م س ل م إ ذ ا حضرتم المريضة خيرا الميتة م فقولوا ا ا ل ل أو فإن ئ ك ة يؤمنون على ما تقولون والحديث الدعاء ح ي صحيح ث المسلم د ستاشر الدعاء بعد الثناء على الله و ا ل ص ل ا ة على النبي صلى الله عليه وسلم إ ذ ا قدم قبل ا ل دعاء اثناء ل على الله و ا ل ص ل ا ة على النبي صلى الله عليه وسلم س م ع رسول الله صلى الله ع ل ي ه و س ل م رجل ا يدعو في ص ل ا ت ه لم ي م ج د ا ل ل ه عز وجل ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجل هذا ث م د عه ا فقال له او ل غ ي ر ه إ ذ ا صلى اهدكم ف ل ي ب د أ بتمجدر ي به عز وجل وثناء ا ل علي ه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بعد ه بما شاء والحديث في صحيح سنن ابي داود ايها ا ل ا خ و ة أ ن ا أ ح ب ك م في الله الله يحب أ ن ي س ن ى عليه الله يحب أ ن يتملق له العبد ينبغي وهي ذ ي ك امر إ ح ن ا مفتقدينه ان نتملق ر ب ن ان جل جلاله أ نتوجه إ ل ي ه أ ن نمدحه أ ن نحمده أ ن نثني عليه أ ن نمجده ض ي ا ف ة ان إ ح ن ا اعاجم فيها هذا يحتاج إ ل ى إ ل ه ا ب عشان كده سيدك النبي صلى الله عليه وسلم ب يقول في يوم ا ل ق ي ا م ة في الشفاعه الكبرى ثم يفتح الله علي من م ح ا م د ه و ا ل س ن ا ء عليه ما لم يفتحه ل أ ح د غ ي ر ه صلى الله عليه وسلم ل م ما هو ده نحن نيجي نقول ما يش ت ت ع ي محتاجه فتح الخاص ازاي تمدح ربنا ازاي ت س ن ي عليه ازاي تتملكه تتودد اليه ازاي هي دي ا ل ق ض ي ة انك تعرف ازاي تستفتح ابواب السماء تفتتحها للدعاء ازاي تستنزل الرحمات ازاي تستمطر الفضل ده زي ما قلتلك يحتاج الفتح الخاص من أ س ب ا ب ا س ت ج ا ب ة الدعاء أ ن تدعو الله باسمه ا ل أ ع ظ م الذي إ ذ ا دعي به أ ج ا ب و إ ذ ا سئل به أ ع ط ى عن أ ن س بن مالك رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في ح ل ق ة ورجل قائم يصلي فلما ركع وسجد فتشهد ثم قال في دعائه اللهم إ ن ي أ س أ ل ك ب أ ن لك الحمد لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت المنان يا بديع السماوات و ا ل أ ر ض يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م يا حي يا قيوم إني أسألك اني ح ف ظ كذا ل أ اسالك م ل العظيم اللهم ل ه إني أ أ س بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان يا بديع السماوات و ا ل أ ر ض يا ز ا ل ج ل ا ل و ا ل إ ك ر ا م يا حي يا قيوم أ س أ ل ك أ ن تكتب لنا ا ل ج ن ة بغير حساب ولا سابقه عذاب ف ي د ه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 في ع د ة مواضع ليس ا ل آ ن موضع استقصائها لكن إ ن شاء الله ب إ ذ ن الله تعالى ن س أ ل الله أ ن ييسر نستجمعها في وقت آ خ ر لكن أنا أردت إن الدعاء مش مشهور. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا、أنت. المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام أنا أن إني بأن أنت أردت هذا يا يا ذا يا مشهور بديع مش قيو حي يا قيو. ثم تسئل الهي أجل أحسى دعوه المسلم دعاء ا ل أ خ ي ه المسلم بظهر الغيب قال صلى الله عليه وسلم دعوه ة المسلم ل أ خ ي بظهر المسلم غ ي ب ت ج ا ا ب ة دعوة س ل م ل أ خ ي ه بظهر الغيب مستجابه ة ب ظ ر يشعر يشعرين الغيب, الغيب قدما الوقت مش بظهر الغيب ان ربنا يجب يكون أدعوني يعفو عني بعض بظهر أن أن أنتو أن إن قد ويكتب لي ولكم ا ل ج ن ة بغير حساب ولا س ا ب ق ة عذاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم د ع و ة المسلم ل أ خ ي ه بظهر الغيب مستجاب عند ر أ س ه ملك موكل كلما دعا ل أ خ ي ه بخير قال الملك الموكل به آ م ي ن ولك بمثل انت كسبان يا بشر انت تدعيلي بلسانك والملك بلسانه الطاهر يقول ولك بمثل هتاخذ زي ما دعيت تسع ت ا ش ر دعاء ويوم ع ر ف ة في ع ر ف ة اللهم ارزقنا الحج هذا العام آ م ي ن يا رب اللهم لا تحرمنا الحج هذا العام آ م ي ن يا رب العالمين اللهم إ ن ي أ س أ ل ك ب أ ن لك الحمد لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت المنان يا بديع السماوات و ا ل أ ر ض يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م يا حي يا قيوم أ س أ ل ك أ ن ترزقنا ا ل ح ج هذا العام ولا تحرمنا يا حي ا قيوم دعاء يوم عرفه في عرفه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم أ ك ث ر من أ ن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفه و إ ن ه ليدنو ثم يباهي بهم ا ل م ل ا ئ ك ة فيقول ما أ ر ا د هؤلاء والحديث الصحيح مسلم و أ ي ض ا الدعاء يوم ع ر ف ة في غير ع ر ف ة الناس ا لا ع د ي ن في أ ي حته في الدنيا برضو دعاءهم مستجاب يوم ع ر ف ة الدليل حديث حسن في س ن ة الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم ع ر ف ة وخير ما قلت أ ن ا والنبيون من قبلي لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له له الملك ولا الحمد و عشرين ل كل ى ي ي ء ق د ع ش ر الدعاء في شهر رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ن لله تبارك وتعالى عتقاء في كل يوم و ل ي ل ة يعني في رمضان و إ ن لكل مسلم في كل يوم و ل ي ل ة د ع و ة م س ت ج ا ب ة ليك في رمضان كل يوم د ع و ة م س ت ج ا ب ة والحديث صحيح في مسن لما معه واحد وعشرين عند اجتماع المسلمين في مجالس الذكر قال النبي صلى الله عليه وسلم إ ن لله تبارك وتعالى م ل ا ئ ك ة س ي ا ر ة يتبعون مجالس الذكر ف إ ذ ا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم وحف بعضهم بعضا ب أ ج ن ح ت ه م حتى يملؤوا ما بين السماء و حتى يملؤوا ما بينهم وبين السماء الدنيا ف إ ذ ا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى الى س م ا فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا ء إ ل السماء ف ي س أ ل ه م الله عز وجل وهو أ ع ل م بهم من أ ي ن جئتم فيقولون جئنا من عند عباد لك في ا ل أ ر ض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك و ي س أ ل و ن ك قال سبحانه وتعالى هل راوني فيقولون لا والله ما راوك فيقول وكيف لو راوني اللهم ارزقنا ل ز ه النظر إ ل ى وجهك الكريم في غير ضراءه مضره ولا فتنه مضله اللهم اللهم وارزقنا الشوق إ ل ى لقائك اللهم ارزقنا الشوق إ ل ى لقائك اللهم ارزقنا الشوق إ ل ى لقائك آه فكيف لو ر أ و ن ي سبحان الله العظيم نحن نعبد ربنا بالغيب لم نره نحن نصدق بالغيب فقط تعلمنا وعلمنا وعرفنا وعرفنا عنه لم نره فكيف لو ر أ ي ن ا و ت أ م ل معي سؤال ربنا جل جلاله حر أ و ن ي يقولون لا والله ما ر أ و ك فيقول كيف لو ر أ و ن ي ومن لو ش ف و ن ي كانوا عملوا إ ي ه قالوا لو ر أ و ك كانوا أ ش د لك ع ب ا د ة و أ ش د لك تمجيدا و أ ك ث ر لك تسبيحا كلام الشاعر لما يقول إ ي ه وكنت أ ظ ن أ ن قد تناها بي الهوى إ ل ى غ ا ي ة ما لي بعدها مذهب فلما تلاقينا ا وعاينت ن ح س ه علمت أ ن ي كنت قبل أ ل ع ا ب سبحانه الملك قال وماذا ي س أ ل و ن ي قالوا ي س أ ل و ن ك جنتك قال وهل ر أ و ا جنتي قالوا لا يا رب قال فكيف لو ر أ و ا جنتي قالوا لو أ ن ه م ر أ و ه ا كانوا أ ش د عليها حرصا و أ ش د لها طلبا و أ ع ظ م فيها ر غ ب ة قالوا ويستجيرونك قال ومما يستجيرونني قالوا من نارك يا رب قال وهل ر أ و ا ناري قالوا لا قال فكيف لو ر أ و ا ناري قالوا لو ر أ و ه ا كانوا أ ش د منها فرارا و أ ش د لها م خ ا ف ة قالوا ويستغفرونك فيقول الله قد غفرت لهم فاعطيتهم أ ع ط ي ت ه م م سألوا أ ف ما س أ ل و ا و أ ج ر ت ه م مما استجعروا فيقولون يا رب فيهم فلان عبد خطاء انما مر فجلس معهم فيقول الله وله غفرت هم القوم ل ا يشقى بهم جليسهم الحديث متفق عليه في البخاري ومسلم الله أ ك ب ر حديث عظيم جدا ومبشر من المبشرات وتأمل آخر الحديث آخر ا ل م ل ا ئ ك ة يقول و ا يا رب فيهم فلان عبد خطاء ذنوبه ك ت ي ر ة إ ن م ا مر كم ع د ي فجلس معهم ش و فيقول ا الأرزاق بقى ف الله وله غفرت ده بقى غفرت له وله、غفرت. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم اللهم بالذات بقى رب القوم لا اجعلنا يا غفرت يشقى غفرت منهم سبحان الله العظيم مبشرات ع ظ ي م ة جدا وعشرين عند الدعاء في ا ل م ص ي ب ة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم تصيبه مصيبه ة فيقول ما م أ ر الله إن لله وإن إليه راجعون لله إليه إن وإن الدعاء ل واخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له ل ه منها منها م مصيبتي أجرني خيرا خيرا في و ح ي الصحيح ث الحديث المسلم في ح ا ل ة إ ق ب ا ل القلب على الله ووضوح ا ل إ خ ل ا ص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أ د ع و ا الله و أ ن ت م موقنون ب ا ل إ ج ا ب ة واعلموا ََُْ أ َ ن َّ الله ََّ لا َ يقبل ََُْ الدعاء ََُّ لا َ يستجيب ََُِْ دعاء ًَُ من ِْ قلب ٍَْ غافل ٍَِ لاه َ من ق لا ب ٍ غ ف ل لَاهٍ لا ٍ يستجيب الدعاء من قلب ٍ غافل ٍ لاه َ ا لعلما يقولون بمفهوم المخالفه ان الله يستجيب الدعاء من قلب ٍ حاضر ٍ صادق ا ر ب ر ي ن دعاء مظلوم على من ظلمه قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقي د ع و ة المظلوم ف إ ن ه ليس بينه وبين الله حجاب والهديث المظلوم على من ظلمه وقال صلى الله عليه وسلم اتقي دعوة المظلوم فإن دعوة المظلوم مستجابة فإن دعوة المظلوم نعوذ وأهله الوالد لولده البخاري دعاء الله اتقي مستجابة مستجابة اللهم إنا الظلم دعاء على ظلمه صلى عليه صحيح بك من من فإن فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن د ع و ة الوالد و د ع و ة المسافر ودعوه ة المظلوم والحديث حسن في سنن أبي داود ودعاء الوالد على ل و حسن د في أبي سنن أ ي ض المظلوم مستجاب ا ق صلى الله عليه ل و س ثلاث لا دعوات مستجابات دعوة م شك فيهن دعوة ودعوة المسافر ودعوة الوالد ولده على المسافر على ودعاء ل ه حديث حسن د في الترمذي سنن و المسافر أ ي ض ا هذا من الحديث السابق د ع و ة المسافر دعاء ترد دعوتهم الإمام العادل والصائم حتى يفطر ودعوة المظلوم يرفعها الله دون عليه يرفعها الصائم قال الله ثلاثة لا الإمام والصائم المظلوم الله الغمام يوم القيامة وتفتح لها أبواب السماء صلى وسلم يوم حتى حتى وتفتح يفطر يفطر ويقول بعزتي لانصرنك ولو بعد حين 29 دعاء, الإمام العادل. 30 دعاء الصائم إ م م ا العادل دعاء ا ل عند فطره 31 دعاء المضطر قال سبحانه أ م ن يجيب المضطر إ ذ ا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء ا ل أ ر ض أ ا ل ه مع الله ولا إ ل ه إ ل ا الله لا إ ل ه إ ل ا الله أ ن سيد ع بن ع ب س ة بينما رجل جالس في ا ل ك ع ب ة وهو يعبس بالحصى يقذفها إ ذ رجعت ح ص ا ت منها فصارت في أ ذ ن ه فعالجوه بكل الحيل فلم يقدروا على إ خ ر ا ج ه ا فبينما هو ذات يوم جالسا إ ذ سمع قارئا ي ق ر أ هذه الايه آ ي يجيب ة أم من ل م ط إذا دعاه و ي ك ش فوسب ا ل س ء ف و الرجل وقال يا رب أ ن ت المجيب و أ ن ا المضطر اكشف ضر ما أ ن ا فيه قال فنذرت الحصاه من اذنه الحصوة سبحان الله العظيم ودنه دعاء وهي الأخيرة دعاء الولد البار لوالديه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا مات ا ل إ ن س ا ن انقطع عنه عمله إ ل ا من ث ل ا ث ة ص د ق ة ج ا ر ي ة أ و علم ينتفع به أ و ولد صالح يدعو له والحديث في يدعو ان يبقى ابنه او ب ن ت ه اثنين انه يبقى صالح يعني لو الولد غير صالح ودعا لا يستجاب ن م ر ة ث ل ا ث ة يدعو لانه ممكن يبقى فيه الولد و صالح وما ب يدعيش لوالديه وما لهمش في الحالة بيدعي في ديك لا ينتفع الوالد ب أ و ل ا د ه يبقى لازم أ و ل ا يبقى ابنه أ و بنته اثنين يبقى رجل صالح أ و ا م ر أ ة ص ا ل ح ة ص صالح ا لو ح ل مش صالح لا يستجاب دعائه ث ل ا ث ة إ ن ه يدعو ويفعل الدعاء هذه م ظ ن ة استجابه ة نقطة الدعاء ا في ن ذ ك ر الدعاء حضور القلب وجمعيته بكليته على المطلوب وصادف وقتا من أ و ق ا ت ا ل إ ج ا ب ة ا ل س ت ة وصادف خشوعا في القلب وانكسارا بين يدي الرب وزلا له وتضرعا ورقه واستقبل الداعي ا ل ق ب ل ة وكان على ط ه ا ر ة ورفع يديه إ ل ى الله تعالى و ب د أ بحمد الله والثناء عليه ثم ثنى ب ا ل ص ل ا ة على محمد صلى الله عليه وسلم عبده ثم قدم بين يدي حاجته ا ل ت و ب ة والاستغفار ثم دخل على الله والح عليه في ا ل م س أ ل ة وتملقه ودعاه ر غ ب ة و ر ه ب ة وتوسل إ ل ي ه ب أ س م ا ئ ه وصفاته وتوحيده وقدم بين يدي دعائه صدقه ف إ ن هذا الدعاء لا يكاد يرد أ ب د ا ولا سيما إ ذ ا صادف ا ل أ د ع ي ة التي أ خ ب ر النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه ا م ظ ن ة ا ل إ ج ا ب ة أ و أ ن ه ا م ت ض م ن ة للاسم الاعظم أ ن ا عايز أ ذ ك ر تفاصيل اللي ذكرها ابن القيم ديك تاني ب ا ل ر ا ح ة و ا ح د ة و ا ح د ة ن ق ط ة ن ق ط ة أ و ل ه ا حضور القلب في الدعاء قال صلى الله عليه وسلم إ ن الله لا يستجيب الدعاء من قلب غافل لاه أ ح ي ا ن ا الانسان يسجد ع ا ء لازم حضور القلب لازم الشعور بالاضطرار تقديم ا ل ت و ب ة ورد المظالم وترك المعاصي قبل الدعاء قال سبحانه وتعالى واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا ا بي لعلهم يرشدون ا ل ا س ت ج ا ب ة لله ترك المعاصي والعمل بالطاعات الالحاح وعدم الاستعجال ا إن ل إ ن س ا ن يظل يلح أربع الاعتراف بالذنب والاستغفار والاعتراف ب ا ل ن ع م ة والشكر لله عليها والثناء عليه سبحانه وتعالى بها قبل الدعاء و خمسة أن يكون المطعم والمشرب والملبس من أن يكون حلال قال صلى الله عليه وسلم يا أ ي ه ا الناس إ ن الله طيب لا يقبل إ ل ا طيبا و إ ن الله أ م ر المؤمنين بما أ م ر به المرسلين قال يا أ ي ه ايها الرسل كلوا ل من ط ب بما ا واعملوا صالحا وقال ت تعملون عليم إني يا أ الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر رجل يطيل السفر أشعث أغبر أشعث يمد يديه إ ل ى السماء يا رب يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام ف أ ن ى يستجاب لذلك بين هذا الحديث أ ن أ ك ل الحرام من موانع ا س ت ج ا ب ة الدعاء ست ان ي ب د أ بحمد الله والثناء عليه ثم ب ا ل ص ل ا ة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يختم بذلك يعني ي ب د أ بحمد الله والثناء عليه ويصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ثم يختم ايضا الدعاء في الرخاء ينفع الدعاء في ا ل ش د ة قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره ان يستجيب الله له عند الشدائد والكرب ف ل ي ك س ر الدعاء في الرخاء انت عايز ربنا يستجيب لك لما تحتاج وتزنق ت ك س ر الدعاء في الرخاء أ ي ه ا ا ل إ خ و ة أ ن ا اهديكم واجب ا ل أ س ب و ع ده أ ل ا تفتر أ ل س ن ت ن ا عن الدعاء ليلا نهارا لا يستحي ح أ د م أن يسأل ل ل ل ه في ي شسع、علي. أ ي شيء نفسك فيه ادعو من خيري الدنيا و ا ل آ خ ر ة إن ا ل ل ه ل ان مكره له إ الله لا يعجزه شيء في ا ل أ ر ض ولا في السماء أكثر الدعاء اكثر ء أ الدعاء ا ل أ د ع ي ه أ و ا ل أ ح ا د ي ث التي ذكر فيها اسم الله ا ل أ ع ظ م أعزل نعرف أ و نحاول نتعرف إ ل ى اسم الله ا ل أ ع ظ م الذي إ ذ ا دعي به أ ج ا ب و إ ذ ا سئل به أ ع ط ى أحبكم وأستودعكم ورحمة وبركاته عليكم والسلام في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله、وبركاته. فإذ ه د ا ن ا ل ل ه ك ا ل ذ ي ا س ت ت ه ه و ا ل ش ي ا ط ي ن كالذي استهوته الشياطين في ا ل أ ر ض حيران له أ ص ح ا ب يدعونه إ ل ى ا ل ه د أ ت ن ا قل إ ن هدى الله هو الهدى و أ م ر ن ا لنسلم لرب العالمين